وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مدرارا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أُنْزِلَ ملكا لقضي الْأَمْرُ ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 نُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِ الله حَتَّى إِذَا جاءتهم حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم, فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست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 اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قُلْ إِنْ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشاكرين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 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ من عَمِلَ منكم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثم تاب من مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب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 يكفرون. قل أن من, من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هداه الله كالذي استهوته الشياطين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَحْذُ أَصْلَمَنَ آلهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضلال مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملكوت السماوات وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا أُحِبُّ الآفلين فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أَكْبَرُ فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إِنِّي بريء مما تشركون إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ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 ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الَّذِينَ الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْرًا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 في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه بارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر امم القرى ومن حولها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 يشعركم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم, ونذرهم في طويانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله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 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره وَمَن ومن يرد يُضِلَّهُ يضله يجعل صدره ضيقا حرجا, حرجا كَأَنَّمَا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغناه وَبَلَوْنَا أجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّارُ مُثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون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 وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع, والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَا بِالْأُنْفَيْنِ أَمَّا اجْتَمَنَتْ أما اشتمنت عليه أَرْحَامُ الأنثيين نبئوني بعلم إِن كنتم صادقين ومن الْإِبِلِ اثنين ومن الْبَقَرِ اثنين قل أذ ذكرين حرما من الأنثيين أما اشتمنت عليه أَرْحَامُ الأنثيين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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تَتَّبِعُونَ تتبعون الظَّنَّ الظن وإن إِلَّا إلا تخرصون قل فلله الحجة الْبَالِغَةُ فَلَوْ فلو شاء لهداكم مجمعين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 وَأَنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء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 وَإِن كنا عن دراستهم لغافلين أَوْ تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن نَّظَمَ مِمَّن كذب بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب سَنَجْزِي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بِمَا كَانُوا يصدفون.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 سيئة فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم